لا تقتلوه عسى أن ينفعنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لولا قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت فيه عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسه بالأمس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 وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتِ النَّبِيُّ ادْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاء فقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين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 قال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البُقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب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 مَنُ عَلَى الطَّيْرِ فَجَعَلَهُ لِي صَرْحًا عَلِيهِ إِلَى إِلَهِ مُوسَى لَعَلِّي إِلَى مُوسَى وَإِنِّي مِنَ واستكبره فِي الأرض بغير الْحَقِّ وَظَنُّوا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 ويوم الْقِيَامَةِ هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةً لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن نانشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا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 أوتيه مثل ما أُوتي موسى أو لم يكفروا بما أُوتي موسى من قبل قالوا سحرا نتغهرا وقالوا إن بكلن كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأحدا منه ما أت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 أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من, لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها؟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 وما كنا مهلك القرى إلا واهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبر وقيل دعوا شركاكم فدعوهم فلم يستجيبوا, لهم فلم يستجيبوا لهم وراه العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباب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 Situatie in het Nederlands, het Nederlands, het Nederlands, het Nederlands, het Nederlands,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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوبوا بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ من قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْهَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فخرج عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم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 صرّونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوه ما كانوا يقولون يقولون ويكن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر